الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المصلين وعلى آله وصحبه أجمعين يعلمنا بما يبهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لظيف ربي يا كريم صوبنا عليه الصلاة والسلام حسري اجتمع العالم والابد على الصراط قيل العابدين تدخل الجنة وتنعم بعبادتك وقيل العالمين قف هنا لمن احضرت فانك لا تشفع لاحد الا شفعت مقام مقام الانبياء الشيخ الوريي كتاب تراوف الاعمال الطولي اقرأ كده عن ابن عباس على ويالله تعالى عنده نور سكيني نسعس عالم العابد تهدي اليكم على هذيك النار العالين في عالمك ها يقول العابد في عابد فاذي عمان على الصراط ناص جهنمنا سراط إلهي في سبي كسيد كمان سراط ناطه جهنم دشاري يعني سراط اون خيبي <تصفيق> حديكه يعني قيل العالمك عالمك من العابد عابد سبحانه يا وليها احد الملائكة قال ليها ملائكة مدخوا بي اميها قفني عن جوكسو اه باسك قالوا ليها جوكسو اعني عنه قالوا ليها العابد ادخل لجنة جنة رقل قالوا ليها فاشفع شفعنا وقيل العلم هنا ميش عن جوكسو راك بوركيسو جوكسو ناتج انا مدشا قالوا لها شفاء شفاء لمن أحببت لقد أدلها شفاء عزيز إنها تشفاء عزيز ومؤمنين كمدة موحدين كمدة عاصية الكورية مؤمنين موحدين كمدة عاصية الكورية كانت أشفاء عزيز ربطت أشفاء عزيز ونعت ممكن لقلم ونعت إنها جلم إليها لا أقول شفاعة معناتك موالي فإنك أبي لا تشفع شفاعة لأحد. لأحد أنت بطول شيء إلا شفعت فيه كاس شفاعة وشفاعة ولا أغبالا إلا شفعت ولا أغبالا شفاعة ذادي نكا وشفاعة إيست معاين إنت وان فضامه وأدوس يا مكاسيم أنك عالمك مضام الأنبياء نضيالة مضام كودي عابد. عالم العابد عالم حاله لها عالم كو علم الشرعي كو عالم ايه عمل فشي وكم عالم العلم الشرع كو اول عنه كو عالم ايه وكستيقانه ونكو عمل فليعين كاسي وشفي ايوه فاز از كره علمين عالم ولن عالم حديثكم طلبوا جواهم رسمياء لم يعمل بعمله بعلمه بعلمه بعلمه ولن العالم ولن العالم ولن العالم لا يسرع عليه السلام فعبد ذوب المعذابه بعلمه لم يعملا وعذب من قبل عباد الوثاني عالم وعلمه اذو عمل فلين على عداوه وصلم كعذبه حطت الصلعذابه اميزوا بتخس مع الجنون اي عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوفا وهذا حديث شيره سرع سين يقول العالم المهدي يعمل بعلمه عالم فشراء عالم شرعي فريق علمي يحاول المشرع تفسير قوانين مع كل حديث كو او خيغا فقهيا للمشرع هي الهولي آله من كاف عالم كاف يقول العابد دعابت كي الهي ضمان نبيك هات بشو بهاي هو ابداك ان عبادات منوعك التهايشوب لكن وحكمه يابان وحكمه اونيا علم ما لها الا وحياها يعني بريديسي كعنوري والله مثل صلاة العلم هذه شنو تحاول صبر شنو يسمى شنو يستفاد انتوا وين هذا بدات هذي صراط قلمانه صراط قوحالي لها نافج جهنمو تشاري يعني أو وحا. تشاري فنلو عشيالي لها جسري وايه جسري محاوايه هناك بوندن لها بوندن أولو مرايه المدهوم لحدوه أمسي هايو وأبوه لطريس كاسا جسري مهبي حالو مرايل مرقد دي لما راي وصار كل ايرهن في جنين نظام فالقلب قشاخ وكل ايكم بغا اوان دشادي جسر جسريات ونا تجاهن دشادي بالسين السرياز وحوايه كافر نعمرى وثم مران مات انو جوارو وغلو ثم مش بالكالمؤامرات سريرورتسي جنبنا بيناتك وقراسوا مرى لا مروا مؤامرايا جهنم ما لراها بعدي الى ان قران قشوا ان منكم ايته تهري الا واردها وانكم ما منكم ما ان نارتكي ارورو واهي معانها جزري ولا مرايا نارت كوركيدي جهنم و كوركيدي سكيالا افكال بي المسلم الا يعني الحاليري ايه ايه مياه و حجري متغوطة لا اليه يعني متغوطة انت قلاته و كورو ايان مرقنين بي قدرس و مصعها و يعني دويل مريسة عملا سو مراء كوه اللائب سو مراء عملا سو مراء وضيتك اسو مراء خوه انتي عمليم عم بعمل كيسي تقدر كيسي هي. يا ميه اسموك يعني اسو مراء عمل كادر يو واي اكو فضو اي ام الا منبطى بعملي عديدك ليه يو واي انتي عمل كيسي ازدهي بمعنى كافر نوال مراء مسلمين أو أمراء كافر كبعا سنوذة ميه كوركيسي أو سمراء ناتا إناس كوكولو ناتا قلتيني للسمراء المسلم كانت جملة يا نحن بعض الملائكة وحايليها يا الملائكة تبركينا وحاليه أما سأنت إلهي الدونت إلهي خليص كميت إلهي أمراء إنا ساعيه ولا يكتس إلهي أمراء اناس العابد عابد توحها الى سيدنا يراهنا الى اس امراء ادخل زمات الجنه بالقلب نحريصت الى حقوق الصلاه واسبوها يا مولى علام واه ان سي انت علام وهي حواقه جند المحريه الىك وقال ليها عماشه قليس عمله وحقوها ونط كما يالسانو حالشي او حبنتي قمتها او اليه اسنو نعمي مجارفة يعني السوبة من الشغري قادي مالوري ماكر لكن لا حلو قلاه ونحرزت اله واي تفعو لك الدرجات درجة لو كريلا نحنس اليها وقال درجة كادي حمالك هادي السوبة شيالو كريلا ما تحلونيها وتنعم نعم يسو بعبادتك عباد ذاك نعم يسو إليه وليها والأمر ملاك تريب عباد ذاك نعم وعباد ذاك راح يسو كبرواخ يسو يعني يحلو الله كبرواخ يسو نعموين كرنة وحي إليه كوسيو بعبادتك عباده لذيذ عملك هذا ثوابتي سي عملك هذا صالح اها ثوابتي كنعمته محييني عملك هذا اكو انفعاي بعملك اكو لكن ادل سكوبي هي عبادتك عملكي سي ثوابتي ناصر لازم متعدم خفق قلبه كادرات هذه عمل كادرسكووروكي ايه؟ ايه فراح يسأل لها انها تسكووروكي يا الله نعم يا لك وقيل للعابك قيل للعالم العالم كنهلولها لكي عالم كأها وبيعلم الشرعي في عالم في عالمها وهيه هو العامل بهنا الله الله هذا لكي عمل فشيء وانذرك عمل هشيم وعالولها مسلمه حالولها ملائكته اولى الى سو امر ان ساع الىهين اختيار طول ما وعنده تفجوص وهنا ميشان سرات قرقي سينات جهنم وكش هذه سرات وياه كيو صار ليها كيو قال ليها شو ايه ابي يا محال الروايه فشو أشفيع. لمن احببتها كانت قليل يجي عجيب او الهي ادو نيسا او موحدين تي عاصيه الكوريه او ناتي قالي ديسي موتان كي ناتي قالوه موتان كواسو شفيعه الليها عالم تعساله الليها بحيالي وحيسي مايرا شعني ميارات درجة العالم بحيالي وحير معها واقص وللذين قوتوا العلم درجات الامنه إليه وعى سكوريه لك وعلمي لسي درجاء سكوريه لك يعني عالم سانسوايش أنه سآمل بعلمه الضواء علمي لك عمل فشي معايا <تصفيق> العسلاء قدواواي أمت قد إيهيسا انتهدنا تلمات تبقى الناس يعني بارك بهي تنوت كجريا مودي أسوافتيني تبقى الوحوينة إليه أسودوهي اضمك اله سوح اواء عبادة اله واحدة نواو ناجي احساوي الناس سوبي ومضى او غاديسي لما, لما او غيالكي وختياركي سفي في عناي لم فاسو لمي علمي اسو لمي علمي اسو لمي ديسي ايباري دي شديسي الهي بعدو اسو مقام تانو والسودية سيها شفاق آخر في فيدي وحلو سيها وفاقا حلو سيها الجزاء من جيس العمالي ما هو اللي نبيك اعمرك وحلوليها انك لا تشفع لأحد الا شفعت فيه وهو شفاق اقبله كانت وشفع لي وعاسيالك ووحدين تعاسيالك ودي هؤلناك تقلوا لي سموتين نفاع عظام شفى عدد ربي اللي أمريكا تبتت أخبارها أخبارك تريد ربي يعفي هي هكذا هكذا من أخبارها عن تسوليها إلا شفى عدد نكا ويهو ويهو وإليه كرسي مغاما وحج زغسها مغاما الأنبياء حالة باس انبياء مغامفودي معايير انبياء ذا الدنكاء وحيكون احاين هاديين اي احاين يعني ما يتوصم اي هادات هو هنو جرين مقابل انبياء جوصل هادي اسئة هادي بل تجدتك توصم اشكو هنوم هاي عميات اوشي هاي بعض هاي اخرين شافع اسئها مشفعا وقاص هاخر وها شفاعه اقوش ذيعه رابس شفعنا اقوش شفاعه لاخبلائه شفعنا ساه تاس دراتي يا العلماء وخلفاء الانبياء المغا النبي نبي عطا خليفه القودي واي درجه تسيير ما لجرا وني درجه درجه كبيره مجستعله غير سيو رجفوا خروه واه نال بول علم الايمان عنايه يخشى الله من عباد العلماء علنا الرواء العلماء واسى كمالي وفي عباد العلماء الى الله الاوعى فعفصا يعني من عباد العلماء العلماء الى همزه يخشى الله الهي بعسوديا دفاعك الله كريم لا اله الا فعال هو العلماء اسوديا ترجفون العلماء الذين اراه الهي اسدي اساس معنى هاي كمان معنا كل مطوع عاملين في علمهم والكاملين وكاملوا يا الودا هو اول بخصها ايام هو بخصة أو يعني اوتت الجهالين او ويعني أباضي هيا معها جعل الباضي هيا لما كنشبه رأيه وواي انت الحمد لله رب العالمين بالصلاة والسلام على سيد المصلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب يعلمنا بما يجهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا رب دين. رب يسر فلا تعثر وعن يا كريم قول بناها الله وسلامه عليه تعثر إذا أحب الله عبدا ابتلاه إليه وابتلايا وامتحانا وجرواء إذا أحب الله عبدا أدون أدي إليه أستعلاده معانا يذلك الى الى اخر الضنى فاحصواف الجهايا و ابتلاء و ابتلاء وامتحان و تجربه بشيا لوكينا و بن لوكينا حريه تضروعه الدونكاس تضروع العبدي الدونكاسي توقمدي الشيء من اسمه له لإلهي يسو ابتلاها حتكيث لمغلقه توقمدها إلهي يوسو اشتقوها إلهي اسمه له ساس دراد دادي يسو ابتلاها بغرورة لكوري يعني المسعودة كوري بلغة فرود أسكوري ديست مرفوع معنى أسعب يعني توب الأسبوع ديست روى ساسا سبيلا سيئن أسوسيو دي, سي دي أخديس السفرين أسوسيو عيالي ميكا الدونك إليه مكاستوى إليه المكاوى Adistu, Nikasi, oh! Sultki selamaa, oh! Laik tibaili ise Ootu ma'roofu, ootu ma'roofu, ootu ma'roofu, ootu Jibrii huu asliha, Ya Rabbi, Rabbi, oh! Nika ha'jidisi ubud Laih huasliha, edunki idasa أركز إنه مغلو حديثة ساكوهمية خبر خلاياته يعني غزالي وعسلي تندراته ذي أوليده إلهي يا أصفير ذي شيء انتك ضرطي يعني ابترضو مع ذلك إلهي أدومهي شقو وعزنا مبضانواه قو عزي بنواهي أوليده يا أصفير هذه إلهي ساكوية عندنا إيديا وهسليه يعني ووعت روا حاليها ومزيدش خد دي راس مرتيا روا يا اختك وديرا انا و ابا انا عيدي اذا يقول كسي ما محلاش ذو ربك انك عدل بعيوننا واسبر صبر فإنك أذية في عيوننا الوهرين ونحمعهم معناه أخون سنعوا إلهي نعمة أسكوب العميري وعسكوب لورا سلاة دادي يسوب نانتادي عصو إليه وإيلا إنه ثواب أسبرتو أسبرتو هو منازل الأبرار انت السوزوبن و أحياته و أعزيزينته حال قواتيس كتجيو على كل حال إمام الشعب مغادر الجناني و يعني بلاد أولمان كذو عارفين تمغام قودي أي كم التحيي لكن إلهي مصيح هذا الدوم يعني يعني بلايه لو راحشتو ولما عانسو لأدون كستمرسيها يو عارفين تالسيها مركي او يعني دال كوري اباضيان اللي اردهيس اكددالان الكبلده سدح بلايه سدح والحانو دين قطاع مرس وحالو مقابلة الجريمة يا هيسا دمبي دونك اسقلي على غها فما خسبت ايديكم تليروا اهه فما خسبت ايديكمت اله الوه وغابل سجريم و جنب اسقلي وغابل ديري اه يعني ابتليها تاسي الله نكوريو نعيدم برنو حينغ يسا أكثر الظنوب دم قالوا ابتليها وقاس ما أصاب من ممصيبة مم مم مم وحتى شوكة يشاق بها إلا درجة له كريلة دم بناولة ورافة ساس الحديث كان هذا عمدون المصيبة ويقول أعظم أهاته إلا يا أهاته حتى وضح لأبوديس أهاته يعني, دي دي دي دي في يعني, يعني ماركسد ماركسد درجة اللي إله وكيري دن بدافع إله ونغاء حديث خاصة مرنة كفير وضنوب مرنة يعني دن بكي سألو أسطراء فعيز قلي عصوصو صدي ألو أسطراء يعني تهل مركز الدعادن وحوائي درجة كي سألو كوري إله درجة ديسي وإلهي أسي درجة كله ودراء ابتلاله كينا أسألو فين يا مركز يا يعني الدرجال خريس لجارسيالو يلا انتو ديبي يعني علامه يا المعيله سيمو كساعه لي تندبيغا او بلا ذنبي مكان تاني حالو كساع عليه شو العلامه اللي ها كان ذنبي كانت علامه دي وحوايه مينتو يعني ذنبي الدرادي سو ابتلاء ياو عدي لعبت لايو علامتي وحا مخبرايو لاي لما فيو قاعدم كو سبرايو عواك سببها للكثر شيء والله ما انا ولاي خلغ في شي على ابو دعاي حن نغضي حي لا وعواض صبر الان انا داش هوايه يعني بلاده اذنبي كتمته ادي ذبي اعتمادو ادوك البلاي دند اسكلي او دغا ديري يعني لو لو لو ابتلياه وحسبها عواتس بدها وحسب بها يعني صبر الناس لامام واكثاكروا خلق لها شويه شيء ها كن او تكفير الظروف قدام بيي اسمه استرى ودمجي انه استرى اهله ابتلي ني كذب لي اسمه استرى عنه ابتلي ني اهواي وصبره صبره اتلوه واللي ودي مسح وما هاي وما كمل داو وصبره يعني اضولاتي ليه يقولي واحد حاسو بثرته صور اغلى رجليا واكو خمو ورا ماشي شهر هاي ضاع انا بدنا ننكس ولا أفضلها عبادة جد لها مركب وعسن غضو لها شكور داء يعني صلاة الدكشة اسبطتها القرآن أحسس اسبطتها استغفاك اسبطتها عبادة لا أفضلها إيساء ومعا إيساء أفضلها إيساء خاصو حوايكي ذنب إدافكا وذنبيل وأسترائي هو هاين وذنبيل وأستر الله وكيني هو هاين كان سد حاد من ذا الذي ذم قريه لا محوال واقرائها هذا في صور ما هو قرابه هو فشرحه هو حصيله اعماش الصوص حايو يا قلب لي بعباده لا جعلها يا خسر العقل قلبه العباده نصيه بده ينقيس على كل حال ابتلوا وحالك كران عافية كرانه إليه أنا عافية صبر ضدك أتا وقتاين ماهوان الأمر يعنصرنا إليه وعازي واسبر الحكم ربك النبي سيويني وأنبي رسو شكوه غريء أحايا لوهري واسبر الحكم ربك فإنك أذيك في أعيننا يعني حفظك أذيك ربك أذي حنكس سوى الواجب وايق إلا عافية إليها كالتوغينا إليها عافية صنوه نهول عافية عني أصنوه عباده نوجه أليسيو إنه عافية إنه جعلنا هاي دمينك ووجيدة هنم توايرات تدخو هن حيهين تدخلوا يعني إلهي يعني إلهي أنا رسوه قارتو ملاينا اللهم نوكينو اللهم نوكينو على رسولك والشيء يصد <تصفيق> اهدان ليه وايه يعني يصلوا يلا امان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المفصلين وعلى آله وصحبه أجمعين سوباها الله وسلامه عليه وحسينه لا حب الله الضون الى حديث لا ج... الله دي الها ازجلال قام دول حديث جع دو دي جعلاله معنا بلاية أمان تيرش أكينا بلاية نوعي تهاتي الهواء أكينا إلا دنوب طوغي أس كتتير أس كلمي دنب بلاية دنبوود أكترطو غلوب طوغي يعني وحسب شواء يعني أس كفأش أس الدنيا الشغلان بيرته من هو يعني <تصفيق> اخر حي دعاه كذا رضان انا كل حال وحت قلت لها ادم ف الهي ابتلى من وقتنا عافيه نبي الله العفو والعافيه لا عطول عفي عافيه يعني او محاوا ايو حلقلو افتلاح ايو مالا سعاري الله وياله يعني او الدوكة الله يعني لو مرجو كيدي لو صلدو انطودي ايو مقعيسي سباكوري او مجهتة النفسي قائل كجراء اللي اغالو محايا اللي إلهي قرآن كيسر <تصفيق> كشايا قرآن من هذا التحدث كان قرآن كشايا إلهي محسري عاشر الإلهي لنبلوانكم وإذن ابتليهينا وإذن جربينه والله يسمكينا قرآن تيله له لنبلوانكم إذن جربنا إذن جربنا وإذن حتى نعلم أنا أغنعيه ليه أغنعيه وحكا صوم عليه ودتا على الولا المجاهدين انتنك أغانوا ومنكم إلتاني يميده منكم حال للميده هذه وصابرين انتنك أغانوا وصبرين ونبلو أن جربنا أخباركم أخبارتين أتبه اخبارك واحبابتينا جاري ساموه ايدا خابئ والله يشفيك يا فراقك يا طلبوا انكم ان تجربني او معنى اذا ابتلينا حتى ايذ ابتلينا على باب مجاهدي الدين وجهات ما يعني نفطوا الجهات ما منكم حاله من هذه والصابرين عن عوانك وصبرائي وخلائده لو كاني إن إليك تسلّم عيان وشدي عيانك وعوانك ونبلو أخباركم من الظاهرين ونحط أسلعوا معناها إنسا عوانك أجيس تاني نعروف عوانك هو طبراني أذكوري معجم الكبير كيس أذكوري في المخدسي وانا السالة الوري هيتمي الساحب مجمع الزوائد هيتمي يا الهلام كوي سالة هذا نواية يعني بعصدها رجاله تبراني رقعه تبراني توري زمان توري موثوعه نواية إلا شيخي سماين شيخي سيكلية موثوق من البترينين عيالي ماهان حديث حديث ليس قليها حديث حوالي شعو قادر الرواق رجل من لغب الله وقديث جعسو قاري الى رسولك للقاري موثوق انه هذا ورواق هذا موثوق هين معه كسيسة علمية صوف الله كنتو هذا وديتي امام نوو حوديتي كتابلن الفراق وقعي فيه وحالي لها كتاب خاسي التهديب والأسماء واللغات عسقلاني وحسوبي كتابة التهديب كنفتي اساس تهديبي تهديب معنى هيسو حواية تلاه يلد لقدانه إليه ورد تفايا لقدانه إليه لغة الإرام معنى لها الإصابة في تميز السحابة السحابة ذا مفتوضة للأسوعة فيك الأحيان إلى أنت شيخي سيطبراني ماهاني انتقلات والله ورسي حديثك كل وقت قادوا وعليه وحلو دوله هيا وحاكو جراء حديثك الحديثي جد كلا أجراء جد كاسو حاصو الله بن عدين نعمان بن عدين اللي هراء هذا حقالي نعمان بن عدين متهموا إليه حلو التهمة قد تهموها دي الراق ومسو بقلوه حضرها دي الراق عزيزها وحقا كل حال وحاسو أروري حديثي ابن الجوزي ابن الجوزي يقيم ابن الجوزي حنبلد هيا وينها يا أورو حلو الصلة والجماعة هيا ويا دعكاس وحاوري أدن إماء أحمد ووريي يعني محمود بن لبيد الراق حديث ساس الخضوري كي ابن احمد بن حنبل تمام صبرا من كي صبره فهو صبر اصغناري من كي صبره كمرق او خمودنا كدرس سنه فل وجزع اصلها خلاص الحمد على كلها كل هالحديث كان كل جزء وادي ذي ثقاته هي كانوا جنب جنب بن حنبل استوا هذا بعد حديد خسي اجري اخاص فمن صبر على بلائي ومن لم يسكر على بلائي ولم يرضى على غضائي احوكي احوكي قرال اهان فليضنق ربا سوايا ربي اهان وعن ان اهان أجسده. حديد خسوايا يا ربي الهي اي ما الي قتاهي اي ما في الهي